وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل, فضل وَإِن وإن فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ عذاب يوم كبير اللَّهِ الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخطوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنهم عليم بذات الصدور وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَهَبَ يَعْلَمُ مُشْتَقَرَهَا وَمُشْتَمَدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِينَ سِتَّةِ أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ الْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح وفقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ مَعْلَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاللَّائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنْزِلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُلَائِكُ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِم مَّا يَقُولُ الْأَشْهَالُهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعة لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فيا قوم لا أَسْأَلُكُمْ عليه ما لا إن أجري إِلَّا على الله وما أنا بضارد الذين آمنوا إنهم لاquent ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِي مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ ضَرَّتْهُمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْمَيْنُكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْمَيْنُكُمْ لَنْيُتِيَهُمُ اللَّهُ خَ الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين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 قال سآبي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين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 قيل يا نوح بِطْبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ مَمْعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَخْلِقُ رَبِّي قَوْلًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُّوهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شيء حَفِيظٌ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 وإلى تَبُودَ أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم تهبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 فيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيد فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَبُو جَسَمٍ مُخِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى طَالَمُلُدٍ وَأَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ صَلَحَ كَشَفَ بَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِمَّا رَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الرَّبُّ عُمَجَاءَ حُلُشَرَ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِهِ الْضُّوِّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَبَاهُمُ نِبَأَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِ مَعْذَابٌ أَيْرُ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ والله والغاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آمي إلى ركن شديد قالوا يا لرد إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يرتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن ممعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أمرنا جعلنا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَاسِفَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّزَّمَّةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط فيا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا اللعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ضيريا إن ربي بما تعملون محيط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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديابهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَلَن تَضُرُّوا إِنَّا مُتَظَرُّون وَلِلَّهِ غَالِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ولدي يرتعى فيلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه رافضون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثلاه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأميل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ جُبْلٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْذِرْ عَنْ هَذَا فَسَوْفَ يَكُونُ لَذَهَب بِثَوْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قد شغفها حبا إنا فِي في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَتَضَعْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِي وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِمْ نَوَأْكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُدُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خُبْزًا فَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَلْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما ضعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قضم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والتبعتم من لة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من ثُنَّى لله علينا وَعَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 قُلْ يَا أَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضل وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 وسبع سملات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فدروه في سمله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون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 قَالَ مَا خَضْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُمْنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَبِّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة